علينا ونحن نعايش سيره نبينا صلى الله عليه وسلم ان نعايش هذه السيره بجوارحنا وبوجداننا وبكل مشاعرنا ان نندمج وان نتصور هذه الوقائع والاحداث وقد قصدنا ان نسلط الضوء على بعض واقعنا بنصلح الواقع من خلال السيرة وإلا فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من هذه المساحات التي نتكلم فيها سأقف في هذه العجالة مع صدقه صلى الله عليه وسلم نعم أصلا لا يؤثر في الناس إلا صادق يجب أن سما محمد منقذ البشرية وفي رأيي أنه لو تولى أمر العالم اليوم لوفق في حل مشكلاتنا بما يؤمن السلام والسعادة التي يرن البشر إليها برناتشو صدقه صلى الله عليه وسلم في أمور أولها رسالته صادقة ونبوته صادقة ولذلك هو الصادق المصدوق الصادق في أقواله المصدوق من اتباعه الذين يقولون نعم أنت صادق فهو الصادق المصدوق صادق في نبوته وفي دعوته ثانيا رسالته تقدس الصدق وتحث عليه هو القائل إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق دي في ويتحرى الصدق دي الله اعلم زول يكون صادق ويتحرى يعني الصدق ده يجري في دمه حتى يكتب عند الله صديقا ولا يزال ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب في ناس كذابين ودنهم كذب يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة والكذب يهدي الى الفجور اجزل بك اي جزول بكذب بيفجر وبيفجر بكذب يعمل الغلط ويدسه يسالوه يقول انت عملت كده يقول له لا ما عملت كده يجرجر بعضه ببعضه فهو جاء برساله تحث وتقدس الصدق ثالثا من صور الصدق في حياته صلى الله عليه وسلم انه حارب الكذب المؤمن يزني والمؤمن يسرق ولكنه لا يكذب بالله الان الآن الكذب في حياة المسلمين كثير قال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة في المسند من قال لطفل هاك وضم يده ولم يعطه شيئا كتبت له عند الله كذبة شوف صلى الله عليه ده عظيم كيف فعلا صادق ومصدوق والصادق الأمين وأصلا ما شات مع بعض اتفزوا الماء أمين لكون صادق ما عدم الأمانة ما كذب أنت قال شنو ما دس حاجات الناس وبيغتس الذمة دمان كذب نفسه وأي زو الصادق بتلقاه أمين تتلازم هذه الصفات جاء نسوة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجلسنا عنده فدعاهن للطعام هو يعلم أنهن جائعات فقلنا لا نريده هم دائرات قال لا تجمعنا جوعا وكذبة يعني حسن الزوء قال لك فطرت طبعا السؤال شيء نعرفه شيء لكن لو ما فاطر قل الله ما فطر في ناس طبعا حساسية يقول له اي فطرت ده كذب يتخيل قالوا يا رسول الله إذا اشتهى أحدنا الطعام وقال لا اشتهي يكون كذبا قال ما من شيء يكتب حتى تكتب الكذبة كذبة والكذيبة كذيبة الكذبة الصغيرة بيكتبوا الملائكة كذبة صغيرة رابعا صدق أقواله صادق في أقواله والله ما قال الا حق وما خرج من فيه الشريفه الطاهره الا صدقه صادق يعني عبد الله بن عمرو ابن كان يكتب اي شيء يقول رسول في ناس قالوا لي اسمع ان رسول الله تحدث في في الغضب والرضا مره تكون زعلان مره يكون يعني غضبان انت تكتب اي حاجه مره يضحك يمازح فلما اخبروه قال اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه الا حق واشار الى فيه الطاهره الشريفه خامسا صدق المواقف صادق في مواقفه كيف مواقفه خروجه من مكه سماه القران مخرج صدق ودخوله المدينه كان مدخل صدق ولذلك يعني جاء انه يعني طلب من الله عز وجل أن يخرجه مخرج صدق وأن يدخله مدخل صدق وأن يجعل له من الله ومن ربه سلطان نصيرا فمدخل الصدق دخل لوجه الله صادقا وخرج لأنه تعذر عليه البقاء فصادق في مواقفه صادق في لهجته صادق في القتال صادق في الدعوة وإن الرائد لا يكذب أهله صدقهم في الأخبار الدجال حيجي كلموا قالوا الدجال حيجي حيجي كلموا عن اشراط الساعة عن تطاول الرعاه رعاه الشات التطاولون في البنيان أن تلد الامه ربتا أخبرهم بكل شيء فهو صادق في نبوته صادق في دعوته صادق في أقواله حتى في مزاحه لا يدخل الجنة عجوز وهذا صدق لا تدخل العجوز الجنة وهي عجوز إنما تنشأ وتعد وتجعل بكرة ثم تدخل الجنة صادق في كل شيء أهل مكة خصومه قالوا ما جربنا عليك كذبا صادق صدق عجيب سأحكي لكم قصة عجيبة جدا رواها أبو داود في السنن والنسائي كذلك في السنن وهي أنه صلى الله عليه وسلم كان قد اهدر دم عبد الله ابن سعد ابن ابي السرح رضي الله عنه لانه كان مسلما وارتد فامر الرسول بقتله وهو اخ لعثمان رضي الله عنه من الرضاعه فجاء به عثمان ودخل به في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فاجا النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس وهو جالس ليقبل توبته والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مسافه طويله يطاطئ راسه مدنق راسه وكحد بعد فتره قبل توبته والحمد لله حسن إسلام عبد الله سعد بن بسر ومات في صلاة الفجر ساجدا لله فبعد ما انتهوا ومضوا قالوا يا رسول الله أطلت قال أردت أن يقوم أحد منكم فيقتله قالوا هل أشرت إلينا بعينك كنت عمدنا لنا بتحت نقتله قال ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين نحن نود أن نكون من خلال هذه الحلقات امتدادا لنبينا صلى الله عليه وسلم ما كان نبيكم إلا صادقا أين صدق الأقوال أين صدق المواقف في تجاه الدين نصرة وصلابة وقوة وانتماء أين حبنا الصادق لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع ما أحوجنا بان نعيش الصدق واقعا عمليا ملموسا في أسواقنا بعيدا عن الغش ما أحوج أن نعيش الصدق في جميع أمورنا في أقوالنا وأفعالنا وممارساتنا ومواقفنا بالله وأنتم تتذكرون صدق رسولكم صلى الله عليه وسلم صلوا معي على الحبيب وقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم